ويقول الذين كفروا لست مرتلا قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب بسم الله الرحمن الرحيم أرسل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 ويطدون عن تبير الله ويبغونها عوجا أولئك في ضلال بعيد وما أرسلنا من رتول إلا بمتان قومه ليبين لهم فيضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وهو العزيز الحكيم ولقد أرسلنا موسى بآياتنا أن أخرج قومك من الظلمات إلى النور، أن أخرج قومك من إلى النور وذكرهم بأيام الله، إن في ذلك لآيات لكل صدّار يشكّو.